يقول السائل إذا كان الحاكم امرأة فهل ندعو لها جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أفلح قوم ولوا امرهم امرأة وفي مثل هذا المقام إن قدر وجود مثل ذلك فالدعاء الذي يقال اللهم ولي علينا خيارنا وبمثل أو نحو هذه الدعوات التي يكون بها عدم بقاء مثل هذه المرأة في الحكم لأنه لا خير في مجتمع تحكمه امرأة ما أفلح قوم نفي الفلاح والخير استقامة الأمور إذا كان الذي إذا كان الذي تقوم بحكم المجتمع امرأة فيدعى الله سبحانه وتعالى أن يبدلهم برجل وأن يولي عليهم خيارهم وان يسر لهم أن يحكمهم بالعدل نعم هل الدعاء للسلطان أو الحاكم بالصلاح وغيره واجب على كل مسلم ومن قصر يعاقب هذا من النصيحة هذا من النصيحة للسلطان والحاكم أن يدعو له وأبلغ الدعاء ما كان خفيا بين الإنسان وبين ربه ولهذا ليس هناك مجال لما ذكره السائل متابعة الناس وتتبعهم في هذا الباب أما إذا قدر أن شخصا يعلن على الملأ بالتحذير من الدعاء لولاة الأمور و ينهى عن ذلك ويطلب الدعاء على ولاه الامور فمثل هذا وجوده لا شك انه خطر على الناس في فهومهم ومصالحهم فمثل هذا يحتاج الى ما اشار اليه السائل فالدعاء بين الانسان وبين الله تبارك وتعالى فيحرص المسلم في دعائه ان يخص السلطان بدعوه يدعو الله له بالتوفيق بالسداد بالمعافات حسن حسن العمل صلاح النيه والذريه صلاح النية والعمل يدعى له بمثل هذه الدعوات التي ت تجمع الخيرات للسلطان ولمن يحكمهم نعم هل هل طاعه الزوج مقدمه على طاعه الوالدين نعم, نسبة نعم الزوجة الزوجه الطائعه اصبحت للزوج وهي مقدمه لكن ينبغي عليها ان تحرص على موازنه الامور وأن تجمع بين حق زوجها بالطاعة واعتبار ما لأهلها ووالديها عليها من حق فبعض الزوجات في مثل هذا المقام لا تكون موفقة فتوجد بتعاملها نفرة بين الزوج وأهله أو أيضا نفرة من أهله تجهز الزوج لكن إذا كانت حصيفة حسنة التعامل تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تقرب بين وجهات النظر وأن تعامل الجميع بالمعاملة الحسنة اللائقة. نعم. هل خدمة الزوج واجبة على الزوجة؟ خدمة الزوج مطلوبة من الزوجة وهذا بحسب العرف فيما تخدم به زوجها. وهذا يتفاوت. من مكان إلى آخر ومجتمع إلى مجتمع وأيضا مستوى الأسر وأحوالها هذه أمور متفاوتة والأصل في البيت الزوجي أن يكون قائما على المسامحة لا على المشاحة هذا الأصل وأن يتفانى كل واحد من الزوجين بكسب الآخر معاملة وتقديرا واحتراما ووفاء ونحو ذلك أما إذا كانت قائمة على المشاحة وكل يكتب بالورقة أنت مطلوب من كذا وأنت مطلوب من كذا وأنت لم تفعل كذا إذن لا أفعل كذا هذا ما تستقيم به أحوال البيوت الزوجية لكن الأصل أن تكون قائمة على المسامحة وإذا قصرت الزوجة اليوم فكم يوم قد أحسنت وإذا قصر الزوجة اليوم كم من يوم أيضا قد أحسن لا, يف... لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر ولن يجد الإنسان مهما كان زوجة كاملة وأذكر مرة كنت بعد صلاة الفجر في مجلس الشيخ بن باز رحمة الله عليه واتصل عليه سائل قد طلق زوجته في مساله تتعلق بالطعام ربما كان يريد طعاما فكانت لا تجيده أو نحو ذلك فطلقها ثم اتصل صبيحة ذلك اليوم بالشيخ فأخذ الشيخ ينصحه وقال كلمة رددها ثلاث مرات اعجبتني كثيرا وهي نافعه والله قال له رحمه الله عليه قال لها الدنيا ما فيها حوراء الدنيا ما فيها حور الدنيا ما فيها حور عين يكررها الشيخ يعني لا تنتظر انك ترى في الدنيا امراه كامله مكمله مهما كانت المراه لا بد ان ترى فيها قصورا ونقصا والمراه خلقت من ضلع فلا بد من شيء من الاعوجاج لا بد شيء من التقصير لا بد شيء من الخلل هذا لا بد منه ولا يقف الانسان